فَمَنْ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به, فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 نذالك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وتستخرجون حليا تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 voi Allah, Allah, hän on armollinen. Voi Allah, hän on armollinen. Voi Allah, hän on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 Wa'in مِنْ illa khlaa فِيهَا nathir Wa'in yukeddibooka faqad keذb الذin minn qablihim Jاءetthum rusuluhum bilbynaat et fumurusuluhu bilbeinet jua bizzuburi jua bilkite bilmunir. Fum echod tulediine kefauve, kefake, kefake, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواء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 الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَن يُشْرِكْ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 ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 وَكَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن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 Istikberoa fil ardiua mekrossa, iwa lehehi, pull mekrossa, iwa illa biihli. Fehalljau, vurune illa, sunnet eläväliin. Fela, taġida li sunnet illa hi te bedile, ullella, taġida li sunnet illa hi te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 إنه كان علي من قدير ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم